يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعى الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ما زلنا إخواني الكرام في سياق الآية الكريمة التي ساقها الشيخ العالم الكبير القاضي عياد في الشفاء مستدلا بها على مطلوبية ومشروعية بل وجوب الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على, على ويقوله سبحانه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على هذا النبي الكبير قلنا رب العزه يخبر انه سبحانه هو وملائكته هو ملائكته يصلون على هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم ثم ثم ان العالم العلوي ان الله والملائكة يصلون على هذا النبي العظيم امر سبحانه العالم السهلي عشى ان يتجاوب وان يقتدي بالعالم العوم اذا الكون كله كما قلنا في الصلاة على الله صلى الله عليه وسلم ان الله والملائكة يصلون يعني بدون الفطح قلنا البارحة لماذا ما السبب في كون رب العزه والملائكة وامر الله العالم السفلي لان يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي الاسباب قلنا لان هذا الرسول هو أعظم الرسل واجلها على الاطلاق فهو سيدها في الدنيا والاخره سيد البشريه خصوصا وانه انسان بالاخلاق العظيمه والشيم الحميده والخصال الكريمه فكان احسن الناس خلقا وكان اصدق حديثا وكان ارجح عقلا وكان عليه الصلاه والسلام ابعد الناس عن الفواحش والمفترات وكل ما يدنس الرجال كما سبق ان تحدثنا عنه وقلنا ان من سلك الأخلاق التي اتصف بها عليه الصلاه والسلام خلق الرحمة فكان صلى الله عليه وسلم حياته كلها رحمة بل كان هو الرحمة المهداء كما قال عليه الصلاه والسلام إنما أنا رحمة المهداء سبحان الله كأن الرحمة تكلكلت وتكونت في رسول الله فأصبح هو رحمة يدل على ذلك يقول تعالى وما ارسلناك الا رحما للعالمين للعالمين دخل حتى اليهود والنصارى والالمانيون والمجوس ودخلت كل النحل وكل الايديولوجيات دخلت هنا فرسول الله رحمة للجميع كيف ذلك لو طبقت هذه الشريعه التي يحمل لواءها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاش الكافر في ظل هذه الدوله الاسلاميه لعاش في ظل الرحمه يعيش امنا على دمه هو أسرته يعيش امنا على ماله يعيش آمنا على عرضه يعيش في مجتمع نظيف في مجتمع طاهر في مجتمع رباني في مجتمع قراني في مجتمع ايماني في مجتمع ما فيه زنا ولا لواط ولا ربا ما فيه قمار مجتمع ما فيه ظلم ولا محسوبيه ما فيه تسلط ولا عدوان ما فيه سلب ولا نهب ولا سرقه ولا اغتصاب ما فيه ظلم ما فيه يعني كذب ولا زور ولا بهتان ولا اي شيء. مجتمع كما قلنا مجتمع موراني مجتمع قراني يعيش في ظلم حتى الكافر ينعم بهذه الرحمه اين هذه الدوله هذه الدوله التي يحمل لواءها رسول الله صلى الله عليه وسلم اين نجدها في البسيطه اللهم حققها يا رب والله هذه عين الرحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالم أما المجتمع المضوء المجتمع الذي يعج بالفواحش والمنترات كهذه المجتمعات الأرضية والله بطن الأرض اولى من ظهرها لا اطمئنانا على الأعراض ولا على الدماء ولا على الأموال حياة كلها كذرة كلها منغفة كلها عذاب العالم يعيش في جحيم ولا من يشارك في الإطفاء العالم يحترق العالم في حاجة إلى هذه الرحمة التي يحمل لواءها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجدر بنا أن نلقي نظرة ونخاطفة على الرحمه في الاسلام بمناسبه رحمه هذا الرسول العظيم التي جعلها الله سبحانه وتعالى تتشخص في هذا النبي الكريم الرحمه اخواني صفه بارزه في الاسلام فرب هذا الدين هو الرحمن الرحيم وسعت رحمته كل شيء وسبقت رحمته غضبه كما ورد في الصحيحين ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لما خلق الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع فوق العرش هكذا في الحديث الصحيح كتب في هذا الكتاب أن رحمتي سبقت غضبي وهو سبحانه استوى بأعظم صفاته على أعظم مخلوقاته استوى على أعظم مخلوقاته بأجل صفاته الرحمن على العرش استوى استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيره واعظم مخلوق هو العرش وما السماوات السبع والاربين السبع في العرش الا كسبع دراهم ملقى في فلاة من الارض الله اكبر رب العرش العظيم وهو سبحانه استوى على العرش ما معنى استوى يقول البخاري الامام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح استوى بمعنى السعله اي هو عال على المخلوقات والعرش كما قلنا الكون كله محيط به العرش العرش احاط بالكون والله احاط بكل شيء فهو عال العرش وهل هو سبحانه وتعالى هل العرش يحمله لا العرش متوقف على الله العرش محتاج الى الله الله لا يحتاج الى شيء غني عن كل شيء الله الغني والعرش مربوط الله يحمل العرش العرش بحاجه الى الله وهو رب العرش فالعرش مربوط وربه هو الذي يحمله إذن هل الله داخل العالم لا هل العالم هو الله لا بل الله بائن عن مخلوقاته فالكون كله عند الله كما قلنا كحبة خردا في يد أحدكم كما يقول عباس رضي الله عنه وعلا أأمنتم من في السماء وفي بمعنى عالي أي على السماء إليه يصعدون الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه تعرج الملائكه والروح اليه يخافون ربهم ملائكه يخافون ربهم من فوقهم وما قتلوه وما صلبوه من عيسى ولن الذي صلفه وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وفرعون اللعين كان يقول لموسى عليه الصلاة والسلام يا حامان وزيره ابني صرحا بنعالي لا لعلي أبلغه لا أبلغ أبلغ علي اطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه لأنه يقول الله بصراحة وإني لا أظنه كاذبا وكانت زينب زوجة رسول الله تتباهى على درفعه وتقول لهن ان الله زوجني ان زوجكن زوجكنا وانني زوجني الله من فوق سبع سماوات والسيده عائشه كانت تقول برا ان الله من فوق سبع سماوات لانهم يصمونها بالزنا وهي تقول برا ان الله من فوق سبع سماوات ولما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه على بني ريضا بأن تقتلت دبح رجالهم وتذبح نسائهم وذنرهم قال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات وفي المعراج ليلة الإسرائي والمعراج لما هبط صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسه والقية موسى عليه الصلاة والسلام قال له ماذا فرض عليك ربك قال فرض علي خمس صلوات في اليوم خمسين صلاة قال ارجع الى ربك فسأله, فسأله الصخير فرجع فحط عنه عشرة ثم جاء الى موسى فقال ارجع الى ربك فحط عنه الى ان صارت خمسة فقال الله لا يبدل القول الذي الحسنة بعشر امثالها اللي ادى خمسة كأنما ادى كم كان خمسين في الحديث الصحيح ان الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خلق الله مئة رحمة فبس واحدة في الارض واحدة من مئة رحمة واحدة في الارض فبها تعطف الوالده على ولدها ويعطف الوحش والطير بعضها على بعض واحدة واتدخر تسعا وتسعين رحمة للاخرة لأوليائه المؤمنين ورحمته وسعة كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين باياتنا يؤمنون إلى آخر, من... إلى آخر الايه قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لما ايس من دخول الجنة ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب لما امن من دخول النار نصر الله العافيه ومن اثار هذه الرحمه انه سبحانه حيي كريم كما يقول سيدنا رسول الله ان الله حيي كريم يستحي اذا رفع العبد اليه يديه ان يردهما سفرا خائبتين يستحي سبحانه كيف يستحي الله يعلم الحياة فينا نعرفه لكن في الله نحن نعلم لا نعرف ذات الله فلا نعرف صفاته وصفاته كذاته كما أن ذاته غير معروفة فصفاته غير معروفة ومن اثار هذه الرحمه يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر ذنوب جميعا سبب نزول هذه الآية هو أن رجلا شيخا كبيرا طعن نفسه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ما أحسن ما تدعو إليه هذا الدين والله جميل وجميل وجميل جدا جدا لكني إذا دخلت فيها ليغفر الله ذنوب كلها لي إني عشت قتلت كثيرا وزنيت كثيرا وفعلتك وفعلت وفعلت هل يغفر الله لي إن أنا اعتنقت دينك واتبعتك يا رسول الله فنزلت هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ما فعلوا فواحش, فواحش لا أسرف في الفواحش زنوا كثيرا ولاطوا كثيرا ورموا كثيرا وقامروا كثيرا وقتلوا كثيرا فعلوا كل الفواحش كثيرا كثيرا كثيرا ثم قال الله عز وجل قل يا عباده الذين اصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الشرط وأنيبوا إلى ربكم اتركوا باب رحمته سوبوا إلى الله اصطلحوا مع الله فقال هذا الرجل يا رسول الله وغدراتي وفجراتي قال وغدراتك وفجراتك فذهب الرجل وهو يقول لا اله الا الله الله الله اكبر لا اله الا الله فرح بذلك ان رحمه الله قريب ممن ينصحني واعظم حسنه التوبه الى الله مناسبة قلة قصة ابي حازم مع امير المؤمنين سليمان ابن عبد الملك. جاء هذا العالم الكبير في ليه فقال له يا ابا حازم عظمي. فقال طيب. كيف اعده? قال قل لي لماذا نكره الموت ونحن مؤمنون لماذا نكره الموت قال يا امير المؤمنين تكرهون الموت لأنكم بنيتم دنياكم وحربتم آخرتكم فكرهتم ان تنتقلوا من العمران الى الخراب ما شاء الله قال له ماذا لنا عند الله قال اعرض نفسك على كتاب الله قال اين قال في قوله تعالى ان الامرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم قال كيف القدوم على الله قال اما المحسن فكالغائب القادم على اهله يرحمون به لا اله واما المسيء فكالعبد العاطل شرد عن سيذ عندما يقبل عليه سيده ماذا يفعل به ابودي يعذبه وربما تكون نهايته قال له اين رحمه الله قال في قوله تعالى ان رحمه الله قريب من المحسنين من الذين احسنوا علاقتهم مع الله الذين احسنوا لعباد الله احسنوا عقائدهم واحسنوا اقوالهم واحسنوا اعمالهم اصطلحوا مع ربهم نعم المؤمنون الصالحون اعبدوا الله سبحانه وتعالى طمعا في رحمته كما قال سبحانه وإلهكم اله واحد معبودكم معبود واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم كأنه يقول لهم اعبدوه ليرحمكم وتجلت هذه في قوله سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا وإذا خاطبهم الجادلون قالوا سلاما لماذا عبدوه؟ ليرحمه وهو سبحانه وتعالى جعلهم عباده من أفضل نعمه أنه اعطاهم بهذه أصافة تمامية وجعلهم عبيده ليش؟ ليرحمهم فأعظم رحمة هو أن الله قربهم إليه وأدناه تدخلت عناية الله فجذبتهم إليه لأن حتى إيماننا إخواني صلاتنا صيامنا صدقاتنا كل هذه من نعمنا من نعم ربنا عليه لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ما هو فضل الله فضل الله اخواني هو هذا الكتاب ورحمته هو ان جعلنا من اهله من اهل هذا القران أو فضل الله الإسلام ورحمته هذا القرآن الذي جعلنا الله سبحانه وتعالى نتعلمه ونتفهمه ونتدبره وناخذ احكامه لكي نلقى ربنا ونكون نصحى من هذا الكتاب اذا اخواني هذا الكتاب العظيم هو الذي اوجد هؤلاء المؤمنين الذين تخرجوا من مدرسه رسول الله هؤلاء المؤمنون صنعهم الله بكلامه ورضاه بقرآنه ثم إن رحمته الشاملة هم سببها لولا وجود هؤلاء المؤمنين لولا وجود عباد الرحمن والله لدمر هذا العالم وفكك هذا البناء كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تنصرون وترزقون وترحمون بدعفائكم بيش يا رب قل بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم بدعائهم بصلاتهم بإخلاصهم انظروا اخواني صنعهم الله سبحانه وتعالى بكلامه هم الذين تخرجوا من مدرسه في هذا النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا رحمه الله الشامله تكمن وتناط بها لو عرفهم الحكام لادنوهم وقربوهم واكرموهم وعززوهم والله كراسيهم منوطه بهم والا لو ذهب لو انقلب هؤلاء من الوجود دمر الله العالم وانما كما قال رسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على الأشرار حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله وفي رواية في صحيح مسلم من يقول لا إله إلا الله عباد الرحمن مرات ومرات قلت لكم اخواني إن للشيطان عبادا فكما أن للشيطان عبيد هناك عبيد شهوات هناك عباد الكاس والطاس هناك عباد الفجر والفسقه هناك عباد النساء هناك من يعبد هواه ارايت من اتصحب إله وهواه هناك من يعبد الحشيش والمخدرات هناك من يعبد المال سعيس عبد الدينار سعيس عبد الدرهم سعيس عبد الخميصه فهناك عبيد لله الشياطين والمتسلطون عندهم عبيد والله ما عنده عبيد لا هناك عباد الرحمن ولا تسلط للشيطان عليهم ان عبادي ليس لكعلهم سلطان وعرف الشيطان هذه الحقيقه وقال فبعزتك عزتك لا أروينهم أجمعين إلا عبادك من هو فصيل عبادك في في حمايه في رعايه ما يستطيع الشيطان الاقتراب منه نعم اذا كنت تريد اخواني ان تسجل في قائمتهم اذا كنت تريد ان تنضوي تحت لوائهم اذا كنت تريد أن تسجل معهم وأن تنضم إليهم وأن تنخرط في حزبهم فما عليك إلا أن تبحث عن صفاتهم فما عليك إلا أن تبحث عن خصالهم ومقوماتهم لأن الكثير منا يدعي أنهم من عباد الرحمن لكن عباد الرحمن لهم سمات لهم مميزات إذا تحدث عنهم إذا تحدث عن من يدعي كثير من منا يدعونه من عباد الرحمن لك إذا تحدث عن اصحابه وعن أعماله تجده من عباد الشيطان لا من عباد الرحمن فهل عباد الرحمن يزنون عباد الرحمن يقامرون عباد الرحمن يرابون عباد الرحمن يصافحون النساء عباد الرحمن بناتهم متبرجت بناتهم عراء في الشواطئ هؤلاء عباد الرحمن هؤلاء عباد الشيطان عباد الشيط... عباد الرحمن يتفرجون في الفلابورات والمسلسلات والفيكلورات عباد الرحمن يعني يتفرجون في ها في الغناء في الاغاني والرقصات هؤلاء الرحمن هؤلاء عباد, ما؟ عباد الشياطين وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا والا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون لربيع الصبح هذه من رحمه الله بها نعم إخواني اعظم رحمة من الله واعظم نعمة من الله هي التوحيد هي الايمان هي العلم النافع هي النصر على الاعداء رحمات من الله كثيرا مغدق علينا فواكه كثيره ماكولات مجروعات من رحمه الله الزوج الصالح من رحمه الله الولد الصالح من رحمه الله العافيه والصحه من رحمه الله الطمانينه القلبيه والراحه النفسيه هذه الطمانينه القلبية وجدها ابراهيم وهو داخل النار ووجدها يونس وهو في بطن الحوت، ووجدها أصحاب الكهف وهم في الكهف خأوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم الرحمة ووجدها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو داخل الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ويجدها كل من فر إلى الله لا تخف من أحد ولا تلجأ إلى سواه الا الى الله عز وجل سبحانه وتعالى لانه لا قوه في السماوات والارض الا قوته ولا باب تفسح او تغلق في السماوات والارض الا بابه ولا رحمه في السماوات والارض الا رحمته ولا طريق الا طريقه فكل نعمه اخواني كل نعمه نعمه خلت منها رحمه الا وانقلبت نقمه وكل نقمه حفت بها رحمه الا وانقلبت نعمه فالذي ينام على الشوك وقد حفت به رحمه الله والله انقلب فراشا وثيرا والذي ينام على الحرير وقد خلت منه رحمه الله انقلب نارا وجحيما فلا ضيق مع رحمه الله ولو داخل السجون والدهاليز ولا راحة مع فقدان رحمة الله ولو داخل القصور والعمارات فالمال والصحة والعافية والسلطة كان إذا كانت مع رحمة الله والله نعمة إذا خلت منها رحمة الله انقلبت نقمه وعذاب وجحيم ما شاء الله إذن إخواني الكرام أكبر نعمة من الله وأكبر رحمة على هذه الامه هي انبعت فيها سيدنا رسول الله فرسول الله رحمة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وكتابه رحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة والدار التي بناها لاسماء رسول الله حتى هي ايش رحمة واما الذين بيضة وجوههم ففي رحمة الله وأولئك الذين تخرجوا من مدرسة رسول الله يخبر الله أنه رحم أنهم رحماء بينهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم ومن تعليماته عليه الصلاة والسلام ومن أقواله عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن لا يرحم لا يرحم يقول انس رضي الله عنه صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين عشرت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته ليه؟ من حسن خلقي عليه الصلاة والسلام ومن رحمته عليه الصلاة والسلام بل كان رحمة حتى عن الحيوانات يقول عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو حيوان إلا كان في ميزانه يوم القيامة ويقول عليه الصلاة والسلام أطلع الله على النار فرأيت امرأة تعذب في هره حبستها فلا هي اطلقتها ولا هي اطعمتها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها سيكون من خشاش الارض وكان يقول عليه الصلاه والسلام والشاه إن, ان رحمتها رحمه الله وكان يقول عليه الصلاه والسلام بالنسبه للذبح ان الله كتب على الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبحته بل سماه الله سبحانه وتعالى رحيما حيث قال سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال سبحانه في الايه الاخرى لقد منّ الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وقال فبما رحمه من الله لنت لهم ما من الايه يقول من اجل نعم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين انبعث فيهم هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم الذي كان صاحب الاخلاق الفاضله والشيم الحميده والخصال الجميله من العطف والرفق والشفقه والحنان والبشاشة والسماحه والكرم لما جعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلسفون حوله ويحبونه ويعظمونه ويجلونه ويوقرونه ويطيعونه حتى إنهم كانوا يفدونه بأنفسهم حتى إنه في بعض الغزوات الرجل من أصحاب أصحاب رسول الله كان يتلقى النبان بيده أو بجسمه لكلا تقع في جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفتونه بأبائهم وأنفسهم وحياتهم طبعا لأنهم كانوا في حاجة إلى رسول في حاجة إلى رسول يعني حبيب يحب أصحابه يكرمهم يعزهم يعطيهم ولا يأخذ منهم يصلح بينهم يربيهم يجلهم ويحترمهم في حاجة إليه فبعث لهم هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم وأدرم لكم مثلا في غزوة احد والأمثلة كثيرة في غزوة احد استشار الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابته في الخروج إلى الغزوة فهو صلى الله عليه وسلم كان رأيه لا يخرج لما استشارهم وجد عليه الصلاة والسلام الكفه الراجحة تقول بالخروج وخرج عليه الصلاة والسلام لما خرج بمجرد ما خرجوا المدينة وإذا بالجيش يرجع الثلث منه ينشق ويرجع الثلث يرأسه رئيس المنافقين عبد الله بن ابي بن, بن سلول لعنة الله يعني إليهم الدين أحدث سلما في الصف الإسلامي رجع الثلث ذهب عليه الصلاة والسلام في الثلثين ووضع مجموعة من صحابة عليه الصلاة والسلام في مكانهم وقال لهم امكثوا هنا سواء انتصارنا او انهزمنا مكثوا ما مكثوا بمجرد ما ابتدأت الغزوة وشرع الصحابه في الختال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء النصر وإذا بالمجموعة تختلف وتنشق. ويأتي معظمها ويبقى القليل القليل من, من صحابة رسول الله فك فكانت الهزيمة جاء من من جاء من الوراء من المشركين وضربوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلف ولولا لطف الله عنايته برسول الله صلى الله عليه وسلم لمات في هذه الغزوة ومات نحو السبعين من صحابة رسول الله وكانت الهزيمة والأيذ بالله لولا ان الله سبحانه وتعالى ألا قد رسول الله حتى تحمل ما تحمل لكانت الكارثه ونزلت الارض ولقد صدقكم الله وعدا اول الامر الله وعدهم بالنصر اعطهم النصر ولقد صدقكم الله وعدا ان تحصنوا وتدخلونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون اراهم النذره منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم صرفكم عنهم يعني هزمتم واعطى الغلب لمن للمشركين صرفيه لكم درس درس فهذه مدرسة من خالف أوامر رسول الله من خالف الخط الذي رسمه الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أشكون والخسران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 اوصاف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان رحمة ومن اوصافه عليه الصلاة والسلام انه كان متصفا بالحلم كان متصفا بالعقل والحلم والذي يدل على ذلك فتح مكه لما فتح مكه عليه الصلاة والسلام ومكه من المعلوم ما فعلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلت الكثير اعدلت الكثير وفعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير بل يكفي انها سآمرت على اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم انعقدت المحكمه القرشيه يراسها ابو جان فاصدروا الحكم بالاعدام والتصفيه الجسديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعينوا الفتيان وعينوا الليله فجاءوا لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا عنايه الله ولولا حفظ الله لكانت النهايه فخرج عليه الصلاه والسلام بلطف من الله ووجد نحو من المقاتلين الشجعان على دابه عليه الصلاة والسلام وجد نحن اثناشا واحد فأقض عليه الصلاة والسلام حاكم من تراب ورماها وقال شاهت الوجود فخرج عليه الصلاة والسلام هنا بعض الأسئلة ربما يخذنا بعض الوقت إذا نحن نواصلنا الدرس نشهد كباب ان شاء الله لغاية يقول السؤال الاول ركعه واحده كم فيها من العبادات عده يا اخي الكريم ركعه واحده فيها عده من العبادات الكثير منها اولا النيه من ثم التكبير تكبيره الاحرام الله اكبر كم فيها من حرب وكل حرب بعشره حسنه كم واذا قلنا المراد بالحرف هي الكلمه كما هو تقول كما يقول بعض العلماء لا اقول الف لام م حرف ولكن الف من حرف ولام حرف وميم من حرف يعني عد الكلمات له ولو قلنا مراد بالحرف هي الكلمه عدد الكلمات إذن الله اكبر كم فيها من حسنات ما شاء الله ثم الفاتحه ثم دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى لا اله غيرك اللهم بعدني من خطاي كما ذاعث بالمطر المغرب اللهم نقني من خطاي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ارسلني من خطاي بمائي سجود البرد ثم الفاتحه كان فيها اعظم سوره في القران هي هي ذاتها اعظم سوره في القران ثم الصوره ثم الركوع وما يقال في الركوع ثم الرف من الركوع سبحان الله حسنات لا حسر لها ولا عاد وكل حسنة ربها في عاشر كام؟ لا حسر له ولا عاد نعم هذا بالنسبة للسؤال الأول السؤال الثاني يقول ما معنى البدعة التي جاءت في خطبه الحاجة وكل بدعة دلالة البدعة هي كل عبادة لأن البدعة في العبادة أما في أمور الدنيا ما تكون هناك البدعة ان تعلم بقرون الدنيا ما دام ما ورد علينا الاصل في الحياه البشريه هو الاباحه الا ما ورد من الشارع التحريم بمحضره الاصل هو ها كل ما في الارض جميعا فاعلموا شيء ما ورد الا الى ورد التحريم اما العبادات فالاصول حظره حتى يرد من الشارع ان نعبد الله بشيء فيقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ربه ويقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها ابن واياكم وإياكم ومحتفات الأمور هذه فيه يقول العلماء في العبادة في العبادة اذا العبادة التي لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا ان نتعبد الله بها. هذا فيما يتعلق بالبدعة عموما ثم يقول الأخ من الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية البدعة الحقيقية هي مخترع اساسا لم يفعله رسول الله شيء لم يفعله رسول الله مخترع هذه بدعه اسمها حقيقي والبدعه الاضافيه تكون هناك يعني هناك اصل تشريعي ويضاف عليه شيء ما يعرف الله عز وجل اذن فمتى الصلاة صلى الصلاه لا بد ان يصلي صلاه رسول الله والصلاة التي أمر الله بها أقيموا الصلاة والصلاة التي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول صلوا كما رأتموني أصلي وكذلك الحج ينبغي أن ندرس الحج وأن نحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول خذوا عني مناسكك ما تحج على كيفك ما تصني على كيفك صمع صلاة رسول الله حج حجة رسول الله وهكذا ذكر اذكر كما كان يذكر رسول الله اقرأ كما كان يقاءه رسول الله يعني واكل هذه تسمى البدعة إذا أضفت شيئا إليها أو أديتها على كيفية لم يؤديها عليها رسول الله هل تسمى البدعة الإضافية فقال رسول الله اثناء كل بدعة ضلالة تدخل البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية على سواء ثم يقول الأرس وهل هناك بدع حسنه وبدعه مذمومه نعم هناك بدع حسنه هي فيما يتعلق بالدنيا وهناك بدع مذمومه فيما يتعلق بالعبادة البدعه الحسنه ما كان هناك سيارات ولا طائرات ولا ايش ولا يعني امتار ولا خوان ولا هذه الفروش التي عندنا هذه كلها بداع عيش بدع حسنه لان تتعلق بالدنيا هذا يقول العلماء بدعه اما فيما يتعلق بالدين فلا بد ان نؤديه كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيعوا الله واطيعوا الرسول بصفته رسول هو بين لكم برسالته كيف تعبدونه كيف تتقربون الى الله كيف تؤدون هذا الدين كيف تكون نسخه ايمانيه نسخه اسلاميه شوفوا في رسول الله ثم يقول ذكرتم البارحة حديث الرجل الذي لم يعمل خيرا قبل غير أنه شهد الله أن لا إله إلا الله الحديث أيه يقول هل أعمال شرط كمان أم شرط صحة بل يقول الحافظ بن حجر في شرح البخاري يقول إن الإيمان ويدايع عليه إجماع الحافظ بن حجر في شرح البخاري في باب الإيمان يقول إن الأعمال شرط كمال لا شرط صحة والدليل يقول الدليل أتى الاحاديث التي اتينا بها البارحه أحاديث الشفاعة وأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ضرة من إيمان من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من لم يعمل خيرا قد لأن هكذا بحثقاء الله يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار لم يعملوا خيراً قط لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. وكذلك أيضاً يقول ابن حزم في المحلة تحدث في أول الكتاب في المحلة ابن حزم تحدث في أول كتاب عن العقائد ومن, باب ومن جبلة الأبواب التي عقد قلباه من لم يعمل خيرا قط الا لا اله الا الله محمد رسول الله هو من اهل الجنه وان دخل النار لم يعمل خيرا قط انظروا المحله تجدونه ان شاء الله وكذلك ايضا قال هذا الكلام نفسه النووي في شرح مسلم في باب الايمان اذا الاجماع على ان الاعمال شرط كمال شرط كمال بمعنى أن الإيمان لا يكمن إلا بالأعمال إذا لم تكن هذه الأعمال الإيمان يكون ناقص قد يدخل صاحبه النار ويبقى مدة ما شاء الله حسب أعماله السيئة وحسب تمرده، وحسب انحرافه قد يحكم عليه قد يحكم الله سبحانه وتعالى عليه في ساحه محكمته سبحانه بسنة أو بسنتين أو عشر سنوات أو مئة سنة أو آلف سنة أو آلاف السنين، ثم تلحقه شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شفاعة الشافعين أو يقوم من عتقان الله نعم ثم يقول أشلون مخزونك؟ خاصة أن بعض الناس خبيثين على الإطلاق. يا إخوان. القرآن هو أشرف ما هو موجود في هذه الأرض أشرف ما عندنا وأكرم ما عندنا في بل أقول القرآن أشرف الكائنات القرآن أشرف حتى من العرش عرش الرحمن القرآن أشرف منه ما في الدنيا شيء يماثل القرآن اعظم واقدس واجل ما عند البشريه الان هو كتاب ربنا فهذا الكتاب يجب تعظيمه يجب ان نقدسه وان نجله وان نحترمه واعظم احترام له هو تفهمه وتدبره والعمل به والالتزام به والدعوه اليه والذب عنه والجهاد في سبيله وتطبيق محكمته في الارض اقامه دولته في الارض والجهاد في سبيل تحكيمه وتطبيقه الحكم به والتحاكم اليه هذا اعظم تقديس لهذا القران ثم هناك قداسه اخرى اننا لا نقراه في كل مكان نقراه في الكون لا نقراه في الاماكن في الأمك... في القذره في الشوارع التي فيها قذر ونثر لا ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند الله لا نقراه الا في الاماكن الطيبه الطاهره نقراه في عند الموتى في المقبره لا ابدا ما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا القران في المقبره كان يدفن الميت ويقول عليه الصلاه والسلام بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ثم يقول عليه صلاته السلام إن أخاكم هذا قد مات فاستغفروا له واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ويدع عليه صلواته السلام ويرفع بالدعاء حتى ثم يسأل هذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي نعرف والله موفقنا جميعا لما يحب ويرضى سبحانه اللهم الله وبحمده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان تشكروا سبحان ربك رب السماوات والارض والسلام على المرسلين والحمد لله